قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا ما أعبد ولا أنا عابد ما عفدتم ولا لكم دينكم ومنيي دين بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> اذا جاء نصر الله والفتح وراء نصبي بحمد ربك واستوفر ان انك كنت بسم الله الرحمن الرحيم تب قِئَ دَآ بِي لَنْ غَبُو وَتَب مَا أُغْنَى عَنْهُ نُضُمَانُهُ وَمَا كسب سيصل وَمَا رَأَيْتُهُ حَم